الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد